بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا لي اجنحا ولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 إله إلا هو لا إله إلا هو فإنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجعون يا أيها الناس إن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 آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له صور وعمله فرآه فسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علیم بما يسمعون والله الذي أوصلر لي حفثثير سحرا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به لوض بعد موتها كذلك النشور ما كان يريد العزة فللله العزة جميع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 لَا تَسْأَلُوا عَنِ الْخَبِيثِ وَلَا تَضْرِبُوا بِهِ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حنية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا وترى يقولك فيه مواخرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 ولا تزير وزرة وزرة أخرى وإن تدع مثقلة للاحملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تذر الذي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 الله يسمع من يشاء وما أنت, بمسمع وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أعلم رسولناك بالحق بشيراً ونذيراً وإمّن أمّةٍ لا خلاف فيها نذير وإي يكذب كف قد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسولهم جاءتهم رسولهم بالبيانات وبالزبور وبالكتاب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 فأخرجنا به ثمرات مختلف للوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف للوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والنعام مختلف للوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وآفقوا وآفقوا مما رزقناهم سرّوا وعذانيا سرّوا وعذانيتين رجونة تجارا لا تبور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدق لما بين مصدق لما بين يديه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 يكهو الفضل الكريم جنة عدن يدخلونها يحلون فيها منساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامات من فضله لا يمسنا فيها لا يمسنا فيها نصبا ولا يمسنا فيها لغوبا والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ف يموت لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي الكافرون وهم يسترخون فيها وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فَهُمْ يَسْتَرْخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نَعْمَلْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ الله عالم غيب السماوات ونغض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في العرب فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم خَسَرُوا قُل رَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ في فِي السَّمَاوَاتِ أَمَآتَيْنَا هُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بينات منه. بني عب الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتاءن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لئن جاءهم ويكونن أهدى من إحد لما فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فَهَلَْظَرونَ إِلَّا سُنَّةَ لَوَلين فَلَا تَجدَ لِ سَُّةِ اللههِ تَبِبلَ وَلَا تَجدَ لسنة اللَّهِ تجد لسنة الله وَلَا تَجد لِ سُنَّةِ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 ترك على ظهرها من دب، ولكن يخرمو إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا.